أو معظمهم ولازلنا مع القاعدة الثانية ومع فروعها وهي ما هي القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك أو اليقين لا يرفع بالشك وقلنا بأن هذه القاعدة تندرج تحتها قواعد وفروع كثيرة من تلك القواعد والفروع التي ذكرنا الأصل بقاء ما كان على ما كان ومنها أيضا الأصل براءة الذمه. الأصل براءة الذمة وفي الدرس الماضي كنا وقفنا مع القاعدة أخرى فرعية من تيقن, من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير وشك في القليل أو الكثير هو تيقن الفعل لكنه شك هل هو كثير أم هو قليل حمل على ماذا؟ على القليل حمل على القليل لماذا؟ لأنه المتيقن لأنه المتيقن وطبعا في هذا نصوص كثيرة وأحاديث صحيحة أن من شك هل صلى ثلاثا أم ثنتين فليبني على ماذا؟ على اليقين وليبني على الأقل لأنه المتيقن وشك هل صلى اثنتين أم واحدة فليبني على اليقين ولليبني على الأقل وهو المتيقن إذا شكه وحصل له الوهم فليبني على المتيقن المتيقن أنه صلى ثنتين لكن الخلاف والشك في ماذا؟ في الثالثة في الثالثة والعكس أيضا شك هل صلى أربعا أم ثلاثا نقول يبني على اليقين والصحيح يبني على الأقل إذا شك ولم يخرج ولم يستوي عنده أي طرف فماذا نقول يبني على ماذا على المتيقن ما هو المتيقن أنه صلى ثلاثا وإذا شك نصلى ثلاثا on thintain ولكنه لم يتيقن لم يتيقن نقول له المتيقن أنك صليت ثنتين. وأيضا إذا شك هل صلى ثنتين أم واحدة ولكنه لم يتيقن نقول له صليت كم واحد. واحدة والحديث في هذا كثير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الشيطان إذا سمع المؤذن أدبر وله ضرات فإذا جاء بدأ يعني يوسوس له الشيطان فإذا بدأ الإقامة فرى وله ضرات أدبر وله ضرات يعني خروج الريح بصوت يحب أن يسمع صوت الريح ولا يحب أن يسمع اسم الله تعالى فبعد أن يدخل في الصلاة يقول أذكر كذا أذكر كذا فلا يدري كم صلى أصلى أربعا أم صلى ثلاثا أم صلى ثلاثا أم صلى ثنتين أم صلى ثنتين أم صلى, ثنتين أم صلى واحدة فليبني على ماذا؟ على اليقين. لكنه شك ولم يتيقن ماذا نقول له؟ أن المتيقن هو الأقل أن المتيقن هو الأقل وهذه هي القاعدة التي قلنا من شك في الفعل من تيقن الفعل الفعل تيقنه ولكنه شك هل هو الكثير أم القليل أو القليل شك في القليل او الكثير ماذا يفعل هنا نقول له يحمل على القليل لماذا لأنه المتيقن شك مثلا أيضا من صوره شك هل أحرم بالقران أم الإفراد هذا الشك هو أحرم تيقن الفعل تيقن الإحرام لبيك اللهم لبيك لكنه شك هل أحرم بالإفراد أم بالقرام يعني لبيك اللهم لبيك بحج وعمره هذا القرام أو بالإفراد لبيك اللهم بحج وإن كان السنة كما يقول ابن القيم وابن حزم يقول ترجع سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال دخلت السنة في الفرق إلى يوم القيمة كما قال فقال يعني لو حججت يعني لا حججت بماذا بالتمتع بالعمرة لكن الشاهد عندنا أن المالك عندهم الأفضل القران وبعض العلماء عندهم الأفضل الإفراد والبعض الآخر من أهل السنة وهذا هو القول الراجح الذي نرجحه هو الذي نفتي به لأن بخلا الواحد يدخل بماذا بالقران يدخل بالقران فإذا لو دخل بالتمتع عليه ماذا؟ عليه الهدي فلذلك يفرون من ماذا؟ من الهدي ويبقون في ماذا؟ في عبادة تشوي عبادة النصارى يضيقون على أنفسهم حتى إنهم يقولون ما ينبغي أن يقوم برسل الإحرامين وما ينبغي أن يحك وما ينبغي كذا وما ينبغي أشياء كثيرة وهالة كثيرة وضيقوا هذه العبادة السهلة الميسرة ضيقوا واسعا ضيقوا واسعا حتى إنهم إذا, إذا غسل الإحرامين قالوا عليه كذا إذا حكى حتى الحك في رأسه أو في جسمه في حدود حتى إنه استهز أبيهم الأعمش واستهز أبيهم الشعبي الأعمش قالوا له يعني نحك مقدار كم مقدار كم نحك حتى الحك عندهم مقدر بمقدار فقال مقدار أن يظهر العضل مقدار أن قال بأيهما أحك حتى بعض الفقه للأسف قالوا يحك بهذا ولا يحك بظفره بضفر يحك بهذا حتى لا تسقط شعار وحتى ما أدري إيش فقال له بأيهما نبدأ بأيهما نحك قال بهذا وأشار إلى إبام رجله ها قال بهذا إذن, إذن ولهذا يعني يدخل بالتمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وغضب من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا شك هل دخل بالقران من إفراد وتيقن الفعل قالوا العمل على الأقل وما هو الإفراد الإفراد بل البعض قال العمل على الأقل المتعة, المتعة. يعني العمرة يعني العمرة تدخل في الفر كذلك إذا شك طلق وشك هل طلق واحدة هل طلق واحدة أم ثمتين أم ثلاثا شك وهذه مسألة مهمة تنبهوا لا طبعا انا عندما اتكلم اتكلم على مساله ان الطلاق لا يجمع في ماذا في كلمه واحدة يعني يطلق ان طلاقا ثلاثا كما قال كما قال المالكيه هب انها في كلمتين قد جمعت هم ان انها في كلمتين قد جمعت وايضا يعني انتم تعلمون أن المالكيه يوسعون في كل شيء الا في باب الصلح والطلاق الا في باب الصرف والطلاق حتى قالوا مذهبنا مذهبنا اوسع من مكه والعراق الا في باب الصرف والطلاق اوسع من مكه والعراق مكه طبعا يعني يقصدون المذهب الحنبلي او يقصدون في العراق مذهب الاحناف مذهبنا اوسع من مكه والعراق الا في باب الصرف والطلاق الامام مالك يكره اذا اعطاك 100 درهم تضعها في ماذا في الدرج ثم تخرج له الصرف يقول أكره هذا هكا وهات. هكا وهات وطبعا هذا فيه نوع من التشديد نوع من التضييق والطلاق كذلك قال حتى الطلاق يلزم عندهم الطلاق المعلق والطلاق إذا كان المرأة حائضا ويلزم أيضا الطلاق حتى إذا في طهر جامعها في زوجها ويلزم الطلاق يعني الثلاث بكلمة واحدة أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم الطلاق مرطان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان حتى قالوا إذا الرجل أقسم بالله قال علي بالحرام هكذا علي بالحرام قال تطلق عليه زوجته والخلاف هل هو الطلاق بائن بيننا كبرى أم بائن بيننا صغرى إنما المدار والرجوع إلى العرف إذا قال علي بالحرام ولذلك كثير من الناس الآن يقسمون ويقولوا علي بالحلال بدلا أن يقول علي بالحرام لأن العمل الفاسق أو الفاسق أو الفاسد قال وتلقه بائنة في التحريم وحلف به لعرف الاقليم وتلقه باينه في التحريم وحلف به لعرف الاقليم هل هي باينه بيننا صغرى ام باين بيننا كبرى مع ان هذا ما انزل الله به من سلطان واثر في صحيح مسلم أن من حلف بالحرام فهي يمين يكفرها فهي يمين يكفرها أو تقول فهو يمين يكفرها لأن الضمير كما هي قاعدة نحوية الضمير إذا توسط من المذكر والمؤنث جاهز فيه وجهان جاهز أن يعود بصيغة التذكير وجاهز أن يعود بصيغة التأنيث كما قال الله عز منها أربعة حرم منها أربعة حرم 12 شهراً في كتاب الله 12 لاحظ مذكر 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها لم يقل منه منها اربعه الحرم 12 مذكرة أربعة مؤنثه جعلت منها الضمير متوسطا يجوز أن يعاد بصيغه التذكير وبصيغه التاني ولذلك قال الورد يعني في الاثار من حلف بالحرام فهو يمين يكفرها أو فهي يمين ي كفرها. يكفر عليها ولا شيء عليه الله عز وجل بيّن لنا هذا في كتابه النبي عليه الصلاة والسلام عندما اتفقت عائشة وحفصة يعني أن إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أكل عسلا عند صفية فقالت إذا دخل عليك يقول يا رسول الله فيك رائحة نوع من نبات معافر فقالت يا رسول الله فيك رائحة كذا وكذا ثم قالت أخرى كذا فقال ما أكلت شيئا إنما أكلت العسل عند صفية وفي أحد الأسباب أنه جامع يعني أمته في بيت, صفي... بي... بيت حفصة وغضبط وأرضاها بماذا؟ بأنه حرمها على نفسه أو حرم العسل على نفسه وهذا السبب أصح لأن السبب قد يتعدد فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم ولم يقل له قد طلقت عليكم زوجتكم إذن فالحرام من حلف بالحرام فلا يلزم الطلاق. لكن المالكي قالوا طالق قالوا طالق والخلاف هل هو طلاق بائن بيننا كبرى أم بائن بيننا صغرى فلهذا قالوا هذا يرجع إلى العرف ولذلك قالوا أوسع من مكة العراق. فإذا كان الإنسان طلق طلاق المعلق لاحظوا المعلق إذا ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق هذا لا يلزم هذا الطلاق لأنه طلاق بدعي لم يكون معروفاً عند السلف إذا كان حائضاً على الراجح لا يلزم إذا كان يعني في طول إن جاء معها فيه لا يلزم, يلزم. فإذا هناك شروط فإذا قال تلفظ بالطلاق ولم يصب محله ولم يكن قاصدا هذا لا يلزم لكن المالكية عندهم حتى لو كان هازلا حتى لو كان هازلا يلزم الطلاق وهذا فيه أيضا توسع يعني في الحقيقة غير صحيح بل لابد أن يصيب محله وأن يقصد, وأن يقصد الطلاق ولذلك كثير من الطلاقات التي تقع الآن يعني لا محل لها من الإعراب ولذلك الواحد يتصرع لذلك قالوا ما ينبغي الإنسان أن يتصرع في مسألة الطلاق في مسألة الطلاق فإذا كان الإنسان طلق ثم طلق للأسف البعض يظن على أن الرجول أن يؤدب المرأة بالطلاق أن يؤدب المرأة بالطلاق وطبعا يقولون أبغض الحلال إلى الله الطلاق وهذا طبعا هذا حديث لا يصح لا يصح إذ كيف يكون الحلال وهو قد أبغضه الله عز وجل وهذا غير صحيح إذن بطرق إليها صحيح المهم الشاهد عندنا الرجل طلق ثم شك إذن تيقن الفعل الطلق موجود أو لا؟ موجود لكنه تيقن الفعل وشك في ماذا؟ شك في القليل أو الكثير على ماذا يحمل؟ يحمل على القليل خلافاً لمن قال يحمل على الكثير خلافاً لمن قال؟, خلاف قال يحمل على الكثير قالوا لماذا؟ قال من باب سد الذريع من باب سد الذريع وهذا غلط بل الصحيح يحمل على ماذا؟ على القليل المتيقن لأنه المتيقن لاحظوا لأنه المتيقن طيب وإذا كان يعني مثلا لم يتيقن أن لربما يعني قال هما ثنتان وهي ثلاثة المتيقن, ثنت المتيقن ثنتان اذا هل هو ياسم لو كانت مثلا الطلقه الثالثه لا ياسم ولهذا من هنا يعني ياتينا سؤال دائما والسؤال الاخير جاءني في في الصفحه الرسميه وسئلت ايضا عده مرات ان امراه تزني امراه تزني وزوجها لا يعلم وصديقه يعلم ونصحها لكنها لم تفع هل يجوز له أن يخبرها الجواب لا يجوز له أن يخبرها لا يجوز له أن يخبرها وهو ليس آثما بل ينصحها وكفا أما الإثم فيتعلق بها هي والمسألة فيها تفصيل طويل ليس هذا محلة المهم الشاهد عندنا أنه شك في ماذا؟ في الطلاق شك في الطلاق تيقن الطلاق ولكنه شك في ماذا؟ في العدد هل هو ماذا؟ الكثير أو القليل. أو القليل طيب من الصور التي تخرج من هذه القاعدة شخص عليه دين شخص عليه دين في قدره إخراج القدر المتيقل لكن دين نسي نسي تأكد نسية هل هو هل هو يعني كثير أم قليل المهم تأقن قدرا ولسيما إذا كان واحد مثلا يتبعك في كذا وكذا من الدين والذي يتبعك مات وأنت نسيتك ماذا تفعل هنا تريد يعني أن تبرئ ساحتك لأن ذمتك كيف هي؟ مشغولة. ذمتك مشغولة ومن تقرر في ذمة الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء لا تبرأ ذمته إلا بالأداء هذا معلوم في الدرس السابق قلنا من تقرر في ذمة الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء والأصل براءة ماذا؟ براءة الذمة هذا الأصل لكن هو تيقن على أن فلان يتبعه في دين لكن شك هل هو قليل أو كثير فيحمل على ماذا على القليل, على القليل, على القليل لأنه المتيقل وقال بعض العلماء بل يحمل على ماذا يحمل على الكثير سدل للذريع سدل للذريع لكنه إذا فعله حمله على ماذا على القليل فهو ذهب مع مع مع ماذا مع القاعدة إلا أن بعض العلماء قالوا يستثنى من هذا مسألة مسألة تتعلق بالصلاة الرجل لا أقول رجل فقط والمرأة يعني النساء شقائق الرجال في الأحكام شقائق الرجال في الأحكام الآن شقائق الرجال حتى في قطع الطريق وحتى في كل شيء المهم الشاهد عندنا حتى في استعمال الكوكاين حتى في الفساد حتى الآن ينادون بالحرية الجنسية وحتى أحد الكلام ما احترامتنا الكلب والكلب وابن الكلب والكلب جده ولا خير في كلب تناسل من كلبي قال يرضى الزنى لأبيه لأمه ويرضاه لأخته وهؤلاء ما أكثرهم من الديوثين وغيرهم إلى آخرين مع النظر تصور أن الرجل نسي الصلاة امرأة نسية صلاة صلاة من الصلاوات الخمس لكنها هي متيقنة أنها نسيت صلاة من الصلاوات لكنها شكت هل هي الظهر أم العاصر أم المغرب أم العشاء أم الصبح يعني صلاة واحدة من هذه الصلاوات الخمس هي متأكدة أنها نسيت صلاة لكن عينها لكن عينها لا تذكرها يعني ذات, ذات الصلاة التي نسيت هل هي الظهر أم العصر أم يعني نسيتها ماذا تفعل هنا قالوا العكس يعني من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير قلنا يحمل على ماذا على القليل لكن هنا قالوا يحمل على ماذا على الكثير على الكثير لماذا قال لأن لربما يصلي صلاة قد صلىها والفريدة لا تصلى مراتين إذن فماذا يفعل؟ يصلي الكل يصلي الكل فليهذا قالوا تلزمه الخمس تلزمه الخمس هكذا قالت الشافعية بل قالت بها لحتة المالكية بل المالكية عندهم في المغمى عليه وقد سبق لنا أن المغمى عليه يعني إذا أغمي عليه قدر يومين أو يوم أو ثلاثة أو أربعة أيام أو أسبوع أو يعني ما يسمى عندهم الموت الكلينيكي موجود هذا الموتان فإذا يعني الواحد مثلا يموت سنوات شهور ثم سريري وكلينيكي كي اسميه الآن يعني مات ثم بعد ذلك فأفاق هل يرد الصلوات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ما تذكرها لا كفرط لها إلا ذاك ثم قال ثم تلقوا له تعالى وأقمي الصلاة لذكري وقد سبق في الدرس الماضي ان ذكرنا أن العبادات تنقسم إلى ثلاثة إقسام عبادة محدودة الطرفين لها أول ولا ولها, لها ولا آخر. ولا ولها آخر وعبادة لا اول لها ولا لها آخر وعبادة لها أول آخر. ولا, آخر. ولا, آخر. ولا آخر فذكرنا منها الصلاة المنسية لها اول ولس لها آخر وذكرنا منها أيضا الكفارات يعني سواء كان الصغرى أو الكبرى وذكرنا منها الزكوات فمن تقرب في ذمة الواجب لا تبرأ ذمة إلا بالأداء كذلك قالوا إذا كان هذا الإنسان الموت السريلي أو ما يسمى الآن ما يصطلع عليه الكلينيكي هل هذا الموت السريلي إذا استيقظ يعني في أسبوع أو أسبوع أو شهر يقضي الصلاة هناك من العلماء من قالوا يقضي الصلاة لكن المالك يقال لا يقضي الصلاة كما سبق أنبينا ولذلك ذكرنا قصة يعني أوردها الإمام مالك في الموطة أن ابن عمر أغمي عليه فلما استيقظ لم يرد الصلاة فقال الإمام مالك نرى والله أعلم إذا وجدت يعني نرى بمعنى نظن عند المالكية إذا قال مالك في الموطأ نرى أي نظن لأن الرؤية تاتي ولها معان الكثيرة وتأتي الرؤيا وبمعنى الرؤية البصرية وتأتي الرؤية وبمعنى الرؤية العلمية وتأتي الرؤية وبمعنى الرؤية الحلمية وتأتي الرؤية وبمعنى الرؤية المذهبية رأى مالك حلية كذا أي ذهب مالك إلى حلية كذا وتأتي الرؤية وبمعنى الجزاء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أي يجزى عليه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يعني يجزى عليه يجزى عليه فقال نورا يعني تأتي بمعنى الظن نورا والله أعلم أي نظن نظن أن الوقت قد فات الوقت قد فات قال أما إذا كان استيقظ قبيل خروج وقت العصر يؤدي صلاة العصر وقول آخر قالوا يصلي صلاة الظهر والعصر لأنه مع مشتركتين الوقت مشتركتين الوقت طيب لكن الصحيح عند الإمام مالك أنه إذا لم يخرج الوقت لا يقضي الصلوات وهناك قول إذا أغمي عليه في اليوم في الصباح واستيقظ في المغرب قالوا لأنه عدد خمس صلوات يقضيها عدد خمس صلوات لأن العدد قليل لكن إذا كان أكثر زاد مثلا ست, ست صلوات يعني اليوم ذهب ودخل في الصباح في اليوم الثاني أغمي عليه في الصباح واستيقظ في الصباح قالوا هذا يوصل لي صلاة صبح فقط لكن إذا كان دخل داخل اليوم لم تخرج الصلوات الخمس قالوا هذا يقضيها هذا يقضيها ولهذا قالوا الصحيح أنه لا يقضيها واستدلوا ببيت شعري أو ببيت يعني من المتون قالوا الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء ففهم المراد فقالوا مثله مثل من نسي أو من نسي صلاة من الصلوات لكنه لم يتيقن تيقن الصلاة أنه نسي لكن شك هل هي صلاة الظهر أم هل هي صلاة العصر أم هل هي صلاة المغرب أم العيشاء أم الصبح قالوا يصليها خمسة قالوا يصليها خمسة امرأة أيضا عليها عدة هذه أيضا مسألة أخرى تتعلق بالطلاق امرأة عليها عدة وشكت حدث لها الشك هل هي عدةها أي عدة عدة الطلاق أم عدة وفاة هل عدةها امرأة يعني عليها عدة لكن وقع لها الشك هي متيقنة تيقنت العدة هي عليها العدة لكن هذه العدة شكت هل هي عدة الوفاة أم عدة الطلاق أم الطلاق كيف يعني تشك يعني الرجل مثلا غاب والآن تريد أن تعتد أن تعتد عدة الطلاق أم عدة الوفاة ها عدة الطلاق أم عدة الوفاة ويحكون هنا قصة على أن قصة الله أعلم من أبطاء من الجبل لا أساسها من صحة وينسبونها لابن عربي الحاتمي الضال فيقول بأنه كان في البحر فقال البحر أسكن فإن عليك بحرين بحرا من العلم وبحرا من الولاية قال فأخرجت دابة رأسها وقالت أيها الشيخ رجل موسيخ فماذا تفعل زوجته تعتد عدة الوفاة أم عدة الطلاق فبدأ يفكر بدأ يفكر وسقط في يديه وبهيت فلم يدري الجواب فقالت اجعلني شيختك انا اقول لك الجواب فقال نعم فقالت ان مسخ بما فيه روح تعتد عده الطلاق وان مسخ بما ليس فيه روح تعتد عد عدة الوفات مسخ مثلا حيوان تعتد عده الطلاق مسخ حجرا تعتد عده الوفات تعتد عده الوفات وهذه الحكايه ان كانت تحكى لكن الفقهاء قعدوا عليها وفرعوا عليها وأخرجوا عليها تنبيهات والغازل وقالوا المرأة شكت هل عليها عدة الوفاة أم عدة الطلاق قالوا ماذا؟ تيقنت من أن هناك عدة لكن شكت هل عدة الطلاق أو عدة الوفاة طبعا عدة الوفاة كم هي؟ عده الوفاه 14 14 و10 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 شهر و طيب كذلك عده الطلاق الطلاق معروف عدة, عده الطلاق ولكن هناك من يقول و عدة الطلاق في مذهبنا كعده الوفاه في ملتنا هذا غير صحيح هذا غير صحيح طيب هناك مسألة أخرى يعني إذا كان قلنا أربعة أشهرين وعشرة هب أن الرجل مات الرجل مات وترك امرأة حبلها بمجرد ما ذهبوا به إلى القبر وضعت كم ستبقى عدتها؟ انقضت عدتها انقضت عدتها على الراجح وأولاة الحمال أجلونا أن يضعنا حملهم وإن كان هناك قول بأنه ينظر إلى أبعاد الأجلين أبعاد الأجلين والصحيح أن عدتها بمجرد ما وضعت حملها لم تبقى لها عدة لم تبقى لها عدة وهكذا أمثلة كثيرة في هذه القاعدة ما هي القاعدة؟ من تيقن الفعل احفظوها جيدا من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير قلنا يحمل أو حمل على القليل لماذا لأنه المتيقن هذه اللام لام العلة لأنه المتيقن لأنه المتيقن وكذلك من القواعد التي تندرج تحت القاعدة الأم ما هي قاعدة الأم ما هي اليقين لا يزال بالشيء الأصل العادم هذه من الفرع التي تندرج ماذا طيب مثلا أخونا محمد أعطى لأخينا عثمان أو لأخينا الشيخ ابو عيسى أعطى مثلا قدرا من المال للتجارة واتفقوا على الربح لكن إذا كان مثلا قال يعني لم يحددوا الربح هذا لا يجوز لكن حددوا الربح حددوا قدرا من الربح فقال له لم أربح لم أربح يعني لم يذكر ربح يعني الأصل ماذا إذا قال لم أربح ماذا نقول له نقول الأصل عدم الربح الاصلو عدم الربح لان هذا قلنا في القاعده الفرعيه الاصل عدم الاصلو عدم فهم محمد نعم. طيب او قال العكس لم اربح الا كذا هذا الأول قال لم اربح اما اخر قال لم اربح الا مليون لم اربح الا مليون او قال لم اربح الا 100 درهم او قال حدد الاصل ماذا نقول الاصل عدم الزائد هو يقول لك لم يربح إلا مليون أنت تقول لا ربحت مليونين فثم رفعتما أمركم لماذا للحاكم العالم ليقضي بينكما فالعالم إذا كان يفهم القواعد الفقهية يقول لك الأصل عدم الزائد الأصل عدم الزائد القاعدة تقول الأصل تقول على ماذا بنيت يقول لك بنيت على قاعدة الأصل العدم الأسر العدم وهنا نقول الأسر عدم الزائد الأسر عدم الزائد كذلك من القواعد التي تتعلق نحن لا زلنا في ماذا؟ في البيع ادعى المشتري لاحظوا هداء هذه أيضا لأن هذه المشاكل تقع كثيرا بين الإخوة ادعى المشتري دفع الثمن المشتري ادعى أنه دفع الثمن كم سعر ادعى المشتري أنه دفع الثمن وأنكر البائع خذوا هذه القاعدة ادعى المشتري أنه دفع الثمن وأنكر البائع القول قول من؟ ما رأيكم؟ ادعى المشتري دفع الثمن وأنكر البائع القول قول من؟ قول المشتري قول المشتري لأن الأصل م العدم لأن الأصل العدم شخص ذهب إلى بستان غيره وأكل طبعا إذا لم يكن صاحب حاجة يعني محتاج يعني طرته إلى ذلك حاجة لا هذا أكل بدون حاجة غير محتاج ولكنه أكل من طعام غيره خذوا أيضا هذه القاعدة يعني هذه الفرع أكل طعام غيره أكل طعام غيره ثم رفعه إلى القاضي فقال له كنت أبحته لي كنت أبحته لي وأنكر المالك قال لا والله لم أبحو لك قول من هنا القول قول من القول قول من قول المالك, قول المالك. لماذا لأن الأصل العدن الأصف الأموال الأصف الأموال أنها محفوظة ومصونة إلا عن طيب خاطر وهذا لم يعطيه ماله وطعامه من ماله هل أعطاه من على طيب خاطر؟ الجواب لا إذن فهو الأصل نقول العدم. العدم لأن الأصل ماذا؟ الأصل عدم عدم ماذا هنا؟ عدم الإباحة عدم الإباحة طيب. أيضا من الفروع التي تخرج على هذه القاعدة لو قال رجل إن كان هذا الطائر غرابا هذه مسألة تتعلق بالطلاق إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق فامرأتي طالق لكن قلوا شي طالقة لماذا؟ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق الطلاق بيدي الرجل ولكن الآن قلوا طالقة لأن المرأة هي التي تطلق الآن طيب إذا قال الرجل إن كان هذا الطائر غرابا ماذا يقول فامرأتي طالق فامرأتي طالق. طالق, طالق وقال آخر يعني طار ولم يعرف لم يعرف بأنه هذا الطائر الذي طار فقال هو وكذا وكذا إذن هل تطلق عليه أم قالوا الصحيح يجوز لو لاستمتاع بزوجته ولا تطلق عليه لماذا لأن الأصل العدم الأصلة البقاء الأصلة البقاء وهنا أحكي, أحكي أحكي لكم قصة وقعت للإمام مالك ذكرها القرطبي في تفسيره الجامع لإحكام القرآن يقال إن رجلا لاحظوا جيدا وركزوا ركزوا في هذه المسألة يقال إن رجلا ذهب إلى المسجد ورأى سكيرا يعني واحد شارب خمر يعني يفتح فمه وهو يتبع الشمس الشمس أو القمر أشك مني يريد أن يأكله يفتح فمه ويريد أن يأكل الشمس أو يريد أن يأكل القمر يعني الرجل سكران فقال الرجل الذي رآه إن كان هناك شيء يدخل جوف ابن آدم أخبث من الخمر فمرأة طالق ثم ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى الامام مالك الامام مالك دعني حتى اتصفح كتاب الله تعالى دعني حتى اتصفح كتاب الله تعالى ورجع في اليوم الثاني فقال له دعني حتى اتصفح كتاب الله تعالى ورجع في اليوم الثالث وقال له إن زوجك طالق قال سبحان الله هل يوجد شيء اخبث من الخمر يدخل جوف ابن آدم قال نعم قال وما هو قال الربا لم أجد ذنبا من الذنوب أن الله عز وجل يقول لصاحبه استعب لأنك ستحارب الله إلا الربا فاذنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فقال لا أرى إلا أن أهلك وزوجك طالق وزوجك طالب إذن هذا ذكرنا هذه القاعدة في ماذا في القاعدة اللي قلنا الأصل ماذا الأصل العدم الأصل العدم ويندرج أو تندرج قاعدة أخرى تحت القاعدة الأم أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن قاعدة مهمة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن زمن واعيد القاعده الاصل في كل حادث اكتبوا جيد من هذه القاعده وهذه القواعد الفرعيه هي قواعد اذكر بعض الامثله لها ويلها امثله كثيره وطبعا عندما أذكر لكم ضابط قيسوا عليه على هذا الضابط الاصل في كل حادث الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن مش زمن أذكر لكم مثالا وتظهر لكم القاعدة إن شاء الله واضحة ولذلك يقولون بالمثال يتضح المقال بالمثال يتضح المقال لاحظوا رجل أو امرأة رأى في ثوبه منيا وقد ورد هذا وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ووقع هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الموطة ووقع لكثير من السلف رأى هذه الفرع يخرج من هذه القاعدة لاحظوا هذا الفرع سجلوه وخرجوه على القاعدة القاعدة الفرعية الأخيرة ما هي الأصر في كل حادثين تقديرهم بأقرب زمن رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما ماذا عليه هذا هذه مسألة تتعلق بها تتعلق بها العبادة والطاع إذن بد أن يعرف الإنسان حكم الله في المسألة ولا نقول لا حياء في الدين بل الدين كله حياء ولكن لا حياء للسؤال على الدين دعوه فإن الحياء من الإيمان الحياء والإيمان قرنة لكن لا نقول كما يقول العوام لا حياء في الدين يعني لا حياء موجود في الدين لا لا حياء في السؤال عن الدين نعم أو على الدين يعني يسأل الإنسان على دينه فلذلك هنا نقول رأى ماذا منيا؟ ولكنه لم يذكر احتلام ماذا عليه هذا؟ أو صلى أولا يلزمه الاغتساب عن المسائل التي تلزمه وتجب عليه إعادة إعادة الصلاة التي صلى لأنه صلى وهو جنوب على غير طهر أي صلى صلى ولكن ينظر إلى ماذا؟ إلى آخر نومة نامها يرجع إلى آخر نومة, نومة نامها مثلا وجد في ثوبه ماء منية ويقول لعله كان البارح لكن نقول له لا انظر آخر نومة نمتها فننظر إلى آخر نوم نامها نجده نام القيلولة في القيلولة إذن حتى ولو كان ليلة بما أنه لم يعرف إذن هذا الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن أقرب زمن أقرب نوم شنوه نوم القيلولة ولا نوم الليل نوم القيلولة أقرب بعد أن اكتشف ننظر إلى أقرب نوم ما هو أقرب نوم نوم القيلولة كذلك الرجل هذه من المسائل التي يذكرها الفقهاء توضع من بئر توضع من بئر وصلى صلوات كثيرة وعديدة هو يعني يتوضع من هذه البئر دائما ويصل بها ثم وجد فيها فأرة ثم وجد فيها فأرة هل يلزمه القضاء هل يلزمه القضاء وطبعا يعني هنا أيضا كلام طويل هل الماء إذا بلغ قلتين يحمي الخبث أم لا وثم أيضا مسألة أخرى بئر بضاعة إن الماء طهر لا ينجسه شيء ثم أيضا كان يلقى فيها النتن والحيض والكلاب يعني كانت السيول تجرها كما يقول الخطابي لا يعني أن, أن الكفار كانوا يفعلون هذا لا السيول كانت, كانت لهم شهامة فالمهم الشاهد عندنا أنه وجد نجاسة في المال هل نأمره بقضاء ما صلى أم لا الجواب لا إلا ما تيقن أنه صلىها بنجازة،, بنجازة وكان في أقرب وقت كان في أقرب وقت أما إذا كان الإنسان مثلا صلى بثوب نجز ولكنه يرحمك الله ولكنه لم يتذكر إلا بعد الصلاة هل يعيد الصلاة أم لا المالكي يقال يعيد في الوقت يعيد في الوقت أما إذا خرج الوقت يعيد استحبابا يقولون يعيد استحبابا والصحيح لا يعيد لأن الصلاة لا تصلى الفريضة لا تصلى مرتين الفريضة لا تصلى مرتين وحتى قالوا يعني طبعا حتى إذا كان الإنسان صلى في بيته ثم جاء وجد الـ الـ الـ الناس يصلون في المسجد فماذا يفعل الصلاة التي صلىها في بيته هي الفريضة والتي سيصليها مع الجماعة ما هي هي النافلة ورد حديث العكس لكن هذا الحديث شاري هذا الحديث شاهد لأن المدار على هذا وهو إجماع ثم المالكي عندهم شيء آخر إيش هو؟ قالوا يصليها ولكن صلاة التفويض لا لاحظوا هذه قال لمن يتنبه لها التفويض إيش معنى التفويض؟ يعني يقول يا رب إذا كانت الأولى هي التي تقبل أو الأولى يكون ثوابها أعظم فهي الفرضة والثانية إذا كان ثوابها أقل فهي النافلة هذه يسمونها صلاة التفويض <تصفيق> هذه من المسائل الخاصة بالمالكية وهي سبحان الله لم يتنبى لهم ابن الجوزي فلو تنبى لهم لكثير من, من المسائل اللي ذكرها في أخبار الحمق والمغفلين ويذكرون أيضا, أيضاً مسألة مسألة الانفصال الانفصال يعني أنت تصلي مع الإمام ولكنك منفصل عن الإمام الإمام يقول الله أكبر وأنت تقول الله أكبر ولكن تصلي وحدك الإمام يقول سمع الله الحميدة وأنت تقول سمع الله الحميدة أنت تتبع الإمام, الإمام ولكنك منفصل عنه تصلي وحدك. تصلي وحدك إذن ما هي القاعدة التي قلنا الآن الأصر في كل حادث <تصفيق> بيار بخارج بيار بخارج بيار إذن هنا مسألة الرجل ضرب امرأة أو امرأة ضربت امرأة وهي حبلة فانفصل الولد حيا هذه قاعدة مهمة أيضا يعني لازال عند علاقة بماذا بالقاعدة التي قلنا الأصل في كل حادث تقديره, تقديره بماذا بأقرب زمان خذوا مث... آه... مسألة هذه بمرأة بمرأة امرأة أو رجل ضرب حاملا أو ضربت حاملا امرأة حامل ضربها رجل أو ضربت امرأة فانفصل الولد حيا خرج الولد حيا وبقي زماناً لاحظوا وبهذه القيود بقي زماناً بلا ألم بقي زماناً بلا ألم لاحظ إذا خرج وهو يتألم ويصيح ويبكي فنقول هذا الغلام أو هذا الطفل بالضرب الذي حصل على بطن الأم حدث له هذا فإذا خرج فصل من أمه بلا ألم زماناً ثم مات هل يضمن الضارب أم لا يضمن؟ لا يضمن لا يضمن لأن الظاهر أنه مات بماذا؟ بسبب آخر وليس بسبب الضرب لأن الأصل في كل حادث تقديره بماذا؟ بأقرب زمن ظهرت القاعدة وهل بعد هذا البيان من بيان؟ طيب خذوا مسألة كما يقولون هنا يحتاج الهر إلى أظفاره لاظ هذه الملة. رجل تزوج في حالة المرض. رجل تزوجة في حالة المرة. الرجل تزوج في حالة المرة. تزوج في حالة المرة كيف. ط في حالة المرض. أعطى عطية في حالة المرض المرض ليس المرض الخفيف ومات بهذا المرض لاحظ ومات بهذا المرض ها ومات بهذا المرض ماذا عليه هل المرأة تريث مع الورثة أم لا الجواب لا وهل العاطية تعطى أم لا؟ الجواب لا إلا إذا أجاز ذلك الورثة لماذا؟ وهنا تأتي قاعدة أخرى ما هي؟ يقولون لأن لاحظوا لعل الرجل أراد أن يقلل من الإرث للورثة فتزوج لتأخذ المرأة الربع وأعطى الثلث وأعطى الثلث وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تحب الغنى وتخشى الفقر أما إذا بلغت الروح الحقوم وقلت لفلان كذا ولفلان كذا فأنا له أوام صدقة يفرق ماذا أموال الأيتان الورثة فلذلك ماذا نقول هنا كذلك في الزواج, كذلك في الزواج. لأنه أراد أن يقلل الورثة من الإرث وعندهم قاعدة يقولون من استعجل شيئا قبل أوانه ابتلي بحرمانه من استعجل شيئا قبل أوانه ابتلي بحرمانه ولهذا قالوا من الأبيات المعروفة في الفقه المالكي تزوج المريض في حالة المرض تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد معطر قل البيت تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد معطر يعني قالوا يعامل بنقيض قصده يعامل بنقيض قصد قصده. قصده هو قصده ماذا؟ قصده أن يقلل لماذا؟ للوهرة ولذلك قالوا هذا الذي أوصله بالثلث أو أعطاه عطية يعني إذا كان الورثة قالوا لا بأس برور بوالدنا نترك هذا العطية له ونقول أيضا هذه المرأة التي تزوجها والدنا لا بأس نعطيها الصداق فهنا نقول للمرأة يعني أعطوك الصدق هؤلاء وإلا يعني عفوا الليف. أما هي لا تستحق إلا صداق المثل صداق المثل تأخذ صداق المثل. المثل ننظر صويح باطية لو تزوجنا كم يدفع لهم هذه مثلا امرأة لو تزوجت كم يدفع لها مثلا كذا وكذا درها فنقول أيضا يعطى لها ولأن العرف هنا يلعب دوره العرف هنا يلعب دوره لاحظوا لاحظوا جيدا مات بهذا المرض مات بهذا المرض لكن إذا كان المرض خفيفا هذا لا لا, لا نتكلم على هذا المرض الذي مات به المرض الذي مات به لكن شاء الله عز وجل أن يشفى شاء الله عز وجل أن يشفى شفيا من المرض شفيا من المرض وفي نفس المرض كان قد أعطى ماذا؟ عطية ثم تزوج في نفس المرض الشديد لكنه شفيا منه شفيا منه شفيا منه وبقي مدة مديدة مدة مديدة يعني قصيرة. إذا به مات إذا به مات. هل نقول له نقول لمن أعطاه عطية لا, لا نعطيك هذه العطية ونقول المرأة أيضا لا ترثين لأن الزوج تزوجك او الرجل تزوجك في حالة المرأة هنا تثبت أنه قد شفي من المرض الذي تزوجها فيه ويثبت أيضا صاحب العطية أنه شفي إذن آن ذاك القول قولهم. القول قولهم إذن هذا ما يتعلق بالقاعد الأخيرة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن وهناك أمثلة كثيرة ستأتين ان شاء الله في باقي القواعد الفرعية وفيما ذكرنا كفاية ويكفي من القدادة ما أحاط بالعنق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته